ثم وَذك رَبيه الكثَال رأَيتَ الذيلَ قُوبهم مرب رأيتَ الذيينَ في قُلوبِ إمَّ رَب يَهُون إلَك نَظال المشي عَلَهِ منِ المووت رأَيت الذيين في قُلوبهمَّرغ يهُ لَلَكَ نَظال الموش لَهِ من الموت رأيت الذين في أَوْلَى لَهُمْ أَوْلَى لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ فهَلَّ سَيتُم إِ تَوَّيتُم أَنْ تُفسِدوا فيِي الأرضِ وَتُقَطِعُأَْعامَكُم فهَللا سَثُم في الأرض وَتُقَطعُواأَْامَكمْ قنا الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم اولئك الذين لعنههم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران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 فالله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة ذلذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكرهه رضوانه فاحبط اعمالهم ذلك لانه اتبعوا ما اسقط الله وكرهه رضوانه فاحبط اعمالهم م حسبَ الذيينَ في قُلوبهمَّ رَبَّ يُخرجَ اللههُ أَغانَهُم أَ